Şükür duası. Allahümme lekel hamd. İlahî lâ ilâhe illâ ente ve lekel hamd. İlahî lâ mâliken illâ ente ve lekel hamd. İlahî lâ ehad illâ ente ve lekel İlahi la lâ illa illâ ente ve lekel hamd. İlahî lâ hâliken illâ ente ve lekel hamd. İlahî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 إلهي لا سميع إلا أنت ولك الحمد إلهي أنت حاكم السماوات ولك الحمد إلهي أنت الرحمن الرحيم ولك الحمد إلهي أنت أحسن الخالقين ولك الحمد إلهي أنت خير الغافرين ولك الحمد إلهي أنت خير الوارثين ولك الحمد إلهي أنت خير الفاتحين ولك الحمد إلهي أنت مقلب القلوب والأبصار ولك الحمد إلهي أنت الكافي الهادي ولك الحمد إلهي أنت المنشئ المبدئ ولك الحمد إله أنت تورج الليل في النهار وتورج النهار في الليل ولك الحمد إله أنت القريب المجيب ولك الحمد إله أنت الرقيب الحسيب ولك الحمد إله أنت التواب الوهاب ولك الحمد إله أنت رب الأرباب ولك الحمد إله أنت مسبب الأسباب ولك الحمد إله أنت سيد السادات ولك الحمد إله أنت الرفيع الترجات ولك الحمد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 إلهي أنت السيد المنعم ولك الحمد إلهي أنت الظاهر الباطن ولك الحمد إلهي أنت العليم الحكيم ولك الحمد إلهي أنت الغفور الشكور ولك الحمد إلهي أنت الحميد المجيد ولك الحمد إلهي أنت البر الرحيم ولك الحمد إلهي أنت الكريم الحليم ولك الحمد إلهي أنت القديم الباقي ولك الحمد إلهي أنت العزيز المعز ولك الحمد إلهي أنت الأعظم الأعز ولك الحمد إلهي أنت الملك القدوس ولك الحمد إلهي أنت الباسط المبسط ولك الحمد إلهي أنت معتق الرقاب ولك الحمد إلهي أنت منشئ السحاب ولك الحمد إلهي أنت الحنان المنان ولك الحمد إلهي أنت الديان ولك الحمد إلهي أنت ذلمني والإحسان ولك الحمد إلهي أنت الرفيع البديع ولك الحمد إلهي أنت الرافع النافع ولك الحمد إلهي أنت مالك الملك ولك الحمد إلهي أنت علام الغيوب ولك الحمد إلهي أنت الله بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم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 ومن يتوكّن على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرة والله مقدر ما شاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إله العالمين يا من إياه نعمد وإياه نستعين يسر لنا أمورنا وأصلح لنا شأننا وبارك لنا فيما آتينا واغفر لنا ولوالدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واقضي لنا حوائجنا كلها لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام